Mm hmm. Shabbat shalom. Thank you دهل الخطير في الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله No اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس in love. at all, in <laughs> Woo! Yeah.